Alif Lam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 وفي قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان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 إن تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا انا لفي خلق جديد اولئك الذين كفروا بربهم والاءئك الاغلال في اعناقهم والاءك اصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بس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 فلا مرد له فلا مرد له وما لهم من